فإذا النجوم طمثت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أرجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نثبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من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 وَجْعَلْنَا فِيهَا رَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ بَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْ صَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ينطلقوا إلى ظلم في ثلاث شعاب لا ولي له ولا يغني من اللهب إنها تُعمي بشر ك القصر كأنه جمالة صف ويُلوي يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون غيل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون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 ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون